بوك تو بونتش خمسون خمسون سويمينج بوري في المسبح في المسبح آج غاروم بورتي الجو حارون اليوم الجو حار اليوم عمرك سويمنج هل نذهب الى المسبح هل نذهب الى المسبح تمارك ساتار كاتبار ইচ্ছে هل ترغب في الذهاب للسباحه هل ترغب في الذهاب للسباحه هل معك منشفه؟ هل معك منشفه؟ তোমার কাছে কি هل معك ميورجالي؟ هل معك ميورجالي؟ তোমার কাছে কি শাতারের هل معك ميو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ تميكي شانتر كاتتي بارو؟ هل, هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ تميكي دوب لغتي بارو؟ هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ تميكي جولة جهاب دي بارو؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ شاور كوثاي اين الدوش؟ اين الدوش؟ كابور بدلانور غور كوثاي اين كابينه الملابس؟ اين كابينه تغيير الملابس؟ চাতারির চশমা কোথায়? اين نظاره السباحه اين نظاره هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ জল কি هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ জল কি هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ আমি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি. أنا بردان. أنا بردان. জলটা الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. আমি এখন জল থেকে উঠে আসছে আখরুজুল আনা মিনাল মা আখরুজ আল আন মিনাল মা